بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعفض المرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين تحدثنا في المحاضرات السابقة عن أحد المصادر المهمة والرئيسية للفكر اليهودي والتي تتمثل في التوراة واليوم نعرض لمصدر أساسي آخر هو المدعو أو كما يسمونه التلمود التلمود هو الشريعة المكررة أو الشريعة الشفوية فالتلمود قد لاحظنا أن فرقة الفريسيين وكثير من فرق اليهود يرون أن التوراة ليست هي كل شيء كل ما أنزل على موسى وإنما هنالك روايات شفوية كان الحاخامات يتناقلونها من جيل إلى جيل وهي التي تسمى بالتلمود هذه كانت شفوية ينقلها أو يتناقلها الحخامات عبر السنين رويت عن موسى هكذا يزعمون وهذه كانت محفوظة في الصدور وفي الذاكرة لكن يبدو أنه بعد الميلاد في القرن بعد 150 عام بعد الميلاد خاف أحد الحاخمات يدعى يضاس خاف أن تضيع هذه الشريعة وهذه الأقوال الكثيرة التي تنسب إلى موسى فقرر أن يجمعها في كتاب فجمعت في كتاب وسمي هذا الكتاب يعني بشكل عام هو جزء من التلمود سمي المشنة المشنة وهي تعني الشريعة المكررة لأن المشنة تكرار لما ورد في شريعة موسى تكرار لما ورد في شريعة موسى يعني جزء مكمل أو مكرر لتلك الشريعة. هذه يبدو المشنة صعوبة قراءتها أو فهم صعب فهمها على كثير من الناس، فأضافوا إليها شروح وحواشي سميت الجمارة أو الجمارة. ومن هذين المشنة والجمارة يتكون التلمود. من المشنة والجمارة يتكون التلمود وفي السنين التالية أدخلت في فلسطين أو حخامات فلسطين وبابل كثيرا من الشروح والزيادات على ما دونه يوغاس وأتمه الربي يهوذا سنة 216 ميلادية فدونت هذه الزيادات والروايات الشفوية وأصبحت المشنة تضم كل ما ورد من عهد يواص إلى عهد الربي وهو لقب يعني ديني الربي يهودا. فالحواشي التي كتبت وقلنا أنها تسمى الجمارة والشروح ومنها يتكون من المشنا والجماره يتكون التلمود هنالك مشنا عبارة عن زيادات لحاخامات فلسطين فلذلك المشنا والجماره الذي هو من زيادات حاخامات فلسطين الجماره الشروح اللي هي امبيه حاخامات فلسطين تسمى تلمود اورشليم تلمود اورشليم ولكن المشنة اللي هو الشرح المشنة الذي يبديه زيادات أو فيه زيادات لحاكمات بابل سمي تلمود هو وشرحه تلمود بابل وهو المتداول بين اليهود الآن والمراد عند الإطلاق على وجه الإطلاق هو تقريبا تلمود بابل هو اللي الليساد وهذه نقطة مهمة يجب أن نحسب لها حسابا لأنه كان وضع اليهود في بابل كما تعلمون وضع مأساوي ويبدو أن ما كتب كان تحت تأثير ظروف معينة ظروف الأسر ظروف القهر فنشأت عندهم كثير من العقد والاستعلاءات وفكرة شعب الله المختار والحلم بالعودة إلى فلسطين وأنها أرض النعاد وما إلى ذلك وبغض الشعوب الأخرى ويعني نوع رد فعل عنيف ونقمة على البشرية كلها تكونت عند هذا الشعب فظمنت فكون أن تلمود بابل هو اللي ساد هو الذي ساد هذه نقطة مهمة يعتبر أكثر اليهود أن التلمود, كتاب أن التلمود كتاب منزل ويضعونه في منزلة التوراة ويرون أن الله أعطى موسى التوراة على سيناء مدونة ولكنه أرسل على يده التلمود شفاهة التوراة مدونة وقالوا منقوشة على الحجر حتى النقش كان هو من نقش الله جل الله عن ذلك ولكن التلمود هو ايضا, ايضا كتاب منزل وهو كان عبارة عن شريعة شفوية ألقي على موسى شفاهة ولا يقنع اليهود بهذه التي وضعت للتلمود بل يضعون ذلة فوها التوراة أسمع من التوراة بل يرون أنه لا خلاصة لمن ترك ماذا ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط فإذا أعطوه من القدسية والمكانة الشيء الكبير ولذلك كل الذين حاولوا التعرض للتلمود بالنقد أو بالتجريح أو بالتلميح نفوا من الشريعة اليهودية ونفوا من الديانة وحكموا عليهم بالكفر والمرق أقوال يعني طبقا لذلك هذه المنزلة التي أسمى من من التوراة وضعوها للتلمود يرون أن أقوال علماء التلمود أفضل مما جاء في شريعة موسى ويعدون التوراة خبزا ويرون أن الإنسان لا يحصي بالخبز وحده ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان فلا بد له من إدام من شيء غموس كما نسميه من أدم هذا الإدام هو التلمود لا تستطيع أنت إلا مضطرا أن تأكل الخبز لوحده لا بد أن يكون معه شيء فهذا الأدم هو التلمود لا بل أكثر من ذلك فإنهم يصرحون بأن من يقرأ التوراة من يقرأ التوراة بغير المشنا والجمارة ليس له إله عجيب يعني والتورات إذن تركيز شديد على التلمود لأن الشخصية اليهودية هي مصادة في التلمود إلى درجة كبيرة الصياغات النهائية يبدو التي حتى عصرنا هذا تمت على يد التلموديين يعني هنالك اقتراب كبير في أقوال الحخامات حينما يضعون التوراة التلمودة في مكانة التوراة أو في منزلة أسمى منها يعني ربما يريدون أن يعطوا قل بكهانهم لحخاماتهم لرجال الدين طبقة رجال الدين امتيازا كبيرا لأن هذه الروايات رواها الحخامات فأقوال الحخامات أصبحت على هذا الأساس هي قول الله الحي وأن الله جل وعلا عن ذلك يعني إحنا مضطرون إلى أن ننقل كثير من الأقوال التي يعني هي في مقام لا يليق في مقام الإله يقولون أن الله يستشير الحكامات عندما توجد معضلة يصعب حلها في السماء هذا في كتاب الكنز المرصود وفي كتاب التلمود شريعة إسرائيل إلى هذه الدرجة أن الله يصل به الأمر إلى أن يحتاج لأن يستشير الحكامات، ولذلك نحن لا يجب أن لا نستهين بهذه الطبقة من رجال الدين التي تسير المجتمع اليهودي، فإن لها من المكانة ومن الأمر والنهي إذن الشيء الكبير، فاليهودي ملزم سياسيا كان أم عسكريا أم أي شيء آخر حتى غير الملتزم يصبح ملتزما بهذا الإطار وإذا خالف أحد اليهود أقوال الحاخامات يعاقب أشد العقاب لأن الذي يخالف شريعة موسى خطيئته قد تغتفر أما من يخالف التلمود فيجب أن يعاقب بالقتل هذا منتهى يعني منتهى التطرف والغلو في مكانة طبقة رجال الدين اليهودي ويعطائهم من القدسية ما ليس حتى للنبي الذي هو موسى الذي يخالف شريعة موسى قد يغفر ذنبه ولكن من يخالف أقوال الحاخامات يعاقب بالقتل. ربما على هذا الأساس حرضوا على قتل الفيلسوف الكبير الفيلسوف الهولندي سبينوزا حرضوا شابا على طعنه بسكين لأنه انتقد تصرف الحاخامات ووشوا بداود عنان بن داود مؤسس فرقة ذهبوا طالبوا بقتله وشوا به عند الخليفة العباسي فاكتفى بسجنه فالذي يخالفهم مصيره مصير أسود فيما يبدو المنزل التي يعطونها لأنفسهم وللتلمود منزلة كبيرة جدا فمن هنا من هنا يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ماذا بقي للربوبية إذا كان الله يستشيرهم؟ الله يحتاج الى الاقوال الحاخاماتيون يعني اتركه لي لاي عقل ولاي مستوى عقلي لكي يحاكمه يلعب التلمود فيما يبدو من النصوص التي سنذكرها اللي هي من موضوعات موضوعات التلمود سنبين بعض جوانب هذه الأمور الموضوعية الله أرواح اليهود اليهود والسلطة اليهود وغير اليهود اليهود والتملك اليهود وأرواح غير اليهود المرأة في التلمود القسم اليهود والمسيح <تصفيق> هذه كلها موضوعات تستحق التوقف لأنها مزجت الدين بجوانب اجتماعية وسياسية وإنسانية. أصبح التلمود يعني صياغة للمجتمع اليهودي والشخصية اليهودية التي تبدأ من الفرد لتكون الجماعة مثلا لو نظرنا إلى بعض موضوعات التلمود وطبعا يجب أن نعلم أن المجتمع الفئة اليهودية الحاكمة في إسرائيل هي الفئة التلمودية كل الذين ينتقدون التلمود أو عندهم ملاحظات على التلمود مثل القرائين مثلا هؤلاء معزولون ويعني لا يعتبرونهم ضمن الشريعة اليهودية لكن تركوهم في مجتمع منعزل في فلسطين مثلا أو في بعض المجتمعات اليهودية الأخرى كجزء من الحرية الدينية لكن لا يعتبرهم يهودا حقيقيين لأنهم لا يؤمنون بالتلموت أو عندهم ملاحظات على التلموت فهم لنرى تصور الإلوهية في التلموت هو القضية وأهم قضية هي قضية الإلوهية الأساس حجر الأساس الذي تبنى عليه الأديان ماذا يقول صورة يعطونها لنا سبحانه وتعالى مثلا يرون أن الله ندم لما أنزله بالهيكل أو باليهود وبالهيكل بعد أن خربت خربت دولتي اليهود يهودا و دول في فلسطين دولة سليمان التي أسسها حكم الملوك فخرب كما نعلم هيكل سليمان دمر وحصل باليهود ما حصل فيقولون أن الله ندم بعد ذلك فيرون نصا على لسان الله جل وعلا عن ذلك يقول تبا لي لأني صرحت بخراب بيتي وإحراق الهيكل ونهب اولادي لأن الله يلوم نفسه وهذا اللوم لهذه القسوه وهذه الحده تبا فاي عصمه بقيت لله فليست العصمه من صفات الله في رأي التلمود و يرون أنه غضب مرة على بني إسرائيل فاستولى عليه الطيش فحلف بحرمانهم من الحياة الأبدية من حياة النعيم الأبدي ولكنه ندم بعد ذلك على ذلك بعد أن هدأ غضبه ولم ينفذ قسمه لأنه عارفا أنه فعل فعلا ضد العدل. هل هذا كلام يليق بالكمال الإلهي وبالمقام الإلهي السامي الإجابة بلا بطبيعة الحال لكن التلمود يقرر ذلك في نصوص عديدة من النصوص. يقرر التلمود أيضا أن الله هو مصدر الشر كما أنه مصدر الخير وأنه أعطى الإنسان طبيعة رديئة وسن له شريعة فلم يستطع بطبيعته الرديئة أن يسير على نهجها فوقف الإنسان حائرا بين اتجاه الشر في نفسه وبين الشر الشريعه المرسومة إليه وعلى هذا يبررون. فعل الملك داود حينما أخذ زوجته أو خطيبة أوريا. يقولون أن داود الملك لم يرتكب خطية بقتله أوريا واتصاله بمرأته، بزوجته يعني هذه كانت زوجته. لكن الروايات التي تذكرها الروايات الإسلامية تقول وكان كانت خطيبته واتصاله بامرأته لأن الله هو السبب في كل ذلك. أرجع القضية كلها إلى الله فنسبوا الشر إلى الباري والله منزه على الشر القرآن الكريم صرح وما ربك بظلام للعبيد نفي الضم عن الله وهو مثال العدالة لا يظلم بل جوهر الشرائع والرسالات السماوية هو وبعثت الأنبياء كي يقيم الناس بالقصد بالعدل فكيف هذه الصورة التي يرسمها التلمود صورة إله ينسب له الشر وتنسب له الخطايا تعالى الله عما يصفون يقولون أيضاً عن أرواح اليهود أنها متميزة عن بقية الأرواح، لأنها جزء من الله، كما أن الابن جزء من أبيه. ويقولون أيضا بالتناسخ. التناسخ تجد فكرة التناسخ موجودة في التلمود، ولا بد أنها هذه الفكرة تسربت إلى بابل. من الفكر الهندي فكان هناك اتصال بين بابل والهند انفتح على مصرعه أيام الإسكندر المقدوني وقبله ربما كان, كان هناك سجال بين الإمبراطورية الفارسية والإمبراطوريات والممالكة التي تكونت في بلاد الرافدين وكان هذا يعني ذلك يتوسعون إلى الهند يصلون أفكار تجد ومعروف أن فكرة التناسخ وصلت حتى الإغريق تجد حتى عند الإغريق لأن الفيثاغوريين كانت عندهم فكرة التناسخ ونجد أن أفلاطون يتعرض لها وينفيها مثلا يفندها فإذن هي كانت موجودة وكل الشواهد تؤكد أن هذه الفكرة هي مصدر هندي لأن جنود أقدم شعب قال بالتناسخ وربما ما زالت عندهم حتى الآن يعني أن تحل روح إنسان التناسخ تنسخ تحل في في حيوان أو في شجرة أو أو في أي شيء آخر هذا فيرون هذه الفكرة موجودة ولا بد أن الحاخامات أخذوها من المجتمع البابلي هذه أمور تبين على أن التلمود لا يمكن أن يكون شريعة سماوية أو كتابا منزلا من الصعب <تصفيق> اليهود والسلطة نلاحظ هنا اليهود والسلطة التلمود ينص على أنه يجب على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع تسلط باقي الأمم على الأرض لتصير السلطة لليهودي وحدهم وهذا أمر سنلاحظه في المشروع الذي أعده المجتمعون في مؤتمر بال بسويسرا وسميه فيما بعد ببروتوكولات حكماء الصهيون عماء اليهود الذين تجمعوا أو لتقرير ما سمي بمشروع الدولة اليهودية في العصر الحديث نفس الفكرة من تسلط باقي الأمم على الأرض لتصير السلطة لليهود وحدهم فإذا لم تكن لهم السلطة عدوا كأنهم في حياة النفي والأسر لابد أن ويعني هم حسب تا كان سلطة سياسية كان بها وإذا كانت سلطة من نوع آخر مثل سلطة اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة غالبا ما يقرر مصير الانتخابات هذا اللوبي وأصوات اليهود أو السلطة الاقتصادية أو السلطة الإعلامية يعني حتى حينما لا تكون لهم سلطة عسكرية وسياسية كما في فلسطين اليوم فإنها في المجتمعات الأخرى لهم سلطة ليست قليلة وهي سلطة ما الفائدة أن يكون هنالك سلطان ورؤساء وهذا غير يهود ولكن تجد واحد تجد واحد يهودي فيه هو في في مركز معين هو يسير كل العملي وأمام وراءه مجموعات ضغط كثيرة اليهود وغير اليهود في التلمود جاء في التلمود الإسرائيلي في التلمود أن الإسرائيلي معكبر عند الله أكثر من الملائكة رفع كبيرا مشان اليهود وأن اليهودي جزء من الله طبعا ما دامت روحه جزء من الله من روح الله فهو جزء من الله فإذا ضرب أمي أمي مقصود غير يهودي إسرائيليا كأنه ضرب العزة الإلهية والفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهود وغير اليهود عجيب والله ويتهمون الآخرين باللاسامية ومعادات السامية هذول معادات البشرية يعني هكذا نزعات من التطرف لابد أن تنشئ نزعات تطرف مقابلة يعني بقية الشعوب لا تقرأ هذا الكلام فيظهر مثل هتلر نزعات النزعات الوطنية أو ما سمي بالنازي ناسينال هي أصلاً وقيلت نازي ومشت على النازية هي نزعة وطنية الألمانية هذا مخل ألمانيا فوق الجميع وأن اليهود أدنى من درجة هذا بدرجات كثيرة أقرب إلى الحيوانات بكل فعل رد فعل رد فعل هذا قانون طبيعي يقولهم قالوا نيوتن لعله مساوي له في القوة ومعاكس له بالاتجاه بقدر فعلت هناك رد فعل تقول أن الفرق بين الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهود وغير اليهود عجيب فلا تستغرب إذن أن يظهر من يقول لك أنني أنا لا فوقك وأنت أدنى إلى درجة الحيوان الناطق ولا غير الناطق حيوان يحرق يقتل يفعل به ما يشاء هذا ولا كيف نفسر أن المجتمع الألماني المجتمع اللي أنجب عمالقة الأدب والفن والسياسة والفلسفة والفكر والدين يتظهر فيها هذه النزعات العنصرية المبغيظة المتطرفة واليهود كانوا لعبوا دور دور خطير في ألمانيا مزقوها فنزعات عنصرية عنصرية تمارس بشكل عجيب وإذا كلمتهم في شيء تصبح أنت العنصري يعني هذا شعار لا سامية يرفعونه على أي إنسان ينقض تصرفات اليهود أو تصرفات الصيونية حتى وهناك فرق بين الصهيونية واليهودية يفترض لأن الصهيونية حركة سياسية واليهود دين اليهودية دي دين اليهود والتملك الأديان السماوية ترى أن الدنيا والمال والثراء ملك الله هم ملك لله. ولما كانت التلمود يقرر أن اليهود أجزاء من الله، فإن اليهود لذلك يعتبرون أنفسهم مالكين لكل من لكل ما في الأرض من ثراء بالنيابة عن الإله. تخريج. وقد جاء في وصايا موسى في الوصايا العشر لا تسرق مال القريب. ماذا فعل حكمات اليهود وعلمائهم المبجلون؟ قالوا لا تسرق مال الغريب مال القريب إذن اسرق مال الغريب ويجد النبي موسى عن أن يدعو إلى السرقة، فلذلك هم يعني يسلب مال الغريب ليس مخالفا للوصايا. وعلى هذا الأساس هم قاموا بسرقة أموال المصريين ذهبهم حينما هربوا من مصر بذروا ذلك بهذا الأمر ولا نريد أن نفصل كثيرا يعني التصرفات التي يقوم بها اليهود اقتصاديا تلعب دور